57. sayfa, 62. ayet. İnne hâzâ lehuvel qasasul haqq, ve mâ min ilâhin illa allâh, ve inne allâha lehuvel azizul hakeem. İnne hâzâ lehuvel qasasul haqq, ve mâ min illa ve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 وَمَا مِن إله إلَّا هُنَ الله اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الحكيم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 Amen.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 Team.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 İnna hadda leh wal-qasas al-hak, wama min ilahin illa Allah, wina Allah leh wal-aziz al-hakim. Atuş. Fınta wallo, fınta Allah alim bil-mufsidin. alim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 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ تَوَلَّوْا 62-63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 ان هذا لهو الله العزيز 64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا قل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قل يا أهل قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الله ولا نشرك به شيئا الكتاب نعبد الله 64 ب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 ولا يتخذ بعضنا بعضا الله بعضا الله بعضنا بعضا الله بعضا الله بعضنا الله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 قول الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا مسلمون 63 64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 65 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أ تعقلون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أ فلا تعقلون يا أهل الكتاب لما تحادجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون يا أهل الكتاب لما في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 Yâ ehlal kitâbilime tuhâccûn fî İbrahim ve mâ unziletil tevratu vel incîl îlâ min ba'dih, efela ta'qinûn. Yâ ehlal kitâbilime tuhâccûn fî İbrahim ve mâ unziletil tevratu vel incîl îlâ 64-65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 Yâ ehlal kitâbilime tuhâccûne fî İbrahim'e ve mâ unziletil 66a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 انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 66 ب فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون.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 فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 فَلِمَ تُحَاجُونَ ف۪يمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِientoِ وَالل۪هُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلِمَ تُحَاجُونَ ف۪يمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ Competition وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 66- AB ب для shots ها أنتم ها triviahhh حاجรكم لَكُمْ بِهِ dietary فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 65 ha la 66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 Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasrani 66 67 Ha antum haula'i hajadhtum fima lakum bihi ilm فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 إنأَلا الناساس بِ إبْبراهِيمَ الذيين التبعوا وَهذا النَّبي والَّذينَ آمنوا والله وَلي المُؤمنين إنأَل الناساس بِ إبْبراهِيمَ الذيين التَّبوا وَهذا النَّبي والَّذينَ آمنوا والله وَليُ المُؤمنين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 هُوَ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ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 ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم ل stood profession وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 إن أولا الناس ب 67- 68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 69 وَالدَّتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَالدَّتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَالدَّتَّاعِفَةُ مِنْ من الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَالدَّتَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فرائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون ود رائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 68-69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 إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ اتَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين والله ولي المؤمنين ودت طائفه من وما وما يشعرون 70 يا أهل الكتاب متكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب متكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا أهل الكتاب متكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب متكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب متكفرون بآيات الله الله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 يا اهل الكتاب لماذا تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لماذا تكفرون بايات الله وانتم تشهدون 69 70 من اهل الكتاب لو وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 ينلونكم وما يضللون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب إن متكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون والدَّّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلُّنَكُمْ وَمَا يُضْلُّنَ إلَّا أنفسهم وما يشعرون يا ahl al Kitab ya nim tekfuron الله ayat Allah ve an tum teshadun. Vdd taifetum min ahl al Kitab lo yudlunakum. Vma yudlun illa anfusum vma yeshurun. Yi ahl al Kitab ve 71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 يا أهل الكتاب نمتلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق تعلمون. يا أهل الكتاب نمتلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق تعلمون. يا أهل الكتاب نمتلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتبون الحق تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتبون تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتبون الحق وأنتم تعلمون. يا Yettişbir. Ya ahl al Kitab nimet albisun al Hakk bil Ba'atni يا tektumun al Hakk ve al tum teğlemun. Ya ahl al Kitab nimet kifron b ayat Allah ve Ya bil <سيح> يا اهله الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا اهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا أهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون Ali Imran 57. sayfanın tamamı ve 71. ayet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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّتَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّتَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا اهل الكتاب لماذا تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 إن أول الناس بإبراهيم ل الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّتَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم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 إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ